بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات وقود اذ هم عليها قعود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 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُّحِيطٌ بل هو قران مجيد فيه لروح محفوظ